على متن ابي شجاع رحمهما ارحمهم الله تعالى وكبلاما يا قولك لمد الشيخ لي حين كتاب احكام الحج حجك احكام تي سي أي كتاب كني لغوا وهو حج كلغه كل اف عربي اهل القصد وان لو قصد او لو حديث حج إلى كذا أيقصده شيء حقيسي أكعي مركي لديه أكعي تمي حج إليه لا ما يحجه وشرعا شرعا لكن حجوها الله يقع نواقصد البيت الحرام للنسك وإلا أكعي تمو حرمك بيتك إلهي حرامك أه سيحجكي اما عمره لو سوغتو نسك و اري سيديس لو استعمال و عبادات غو دهاان با ماركا قاركودنا غورعه ايا لو يت لو يتلاقا وخا كلو او سي غار لوو يستعمال حجك و عمره ميدل با نسك وجوب الحج سبعه اشياء شروطها حجك و كواجبات وتطبع الرموط وفي بعض النصف كتابك النصف يسقر كم إذا وحكوا قرنا سبع خصال تضب الشيء ما تضبع الرمض ويستغيسه الإسلام هو إسلام نمو والبلوغ وقانقر والعقل قراد أمام يرقب والحرية حر نمو فلا يجيب الحج حجكم ويجيب على المتصف بضد ذلك قفك كس فيسناك ويعكسه رجيزة إسلام نمو قفك أنكس قال نمو كس وقال نمو يعني رشيئة wurtidkiidaysaga wicbaadadkii dhimu ku waajibayaan aan qaan gaar aksigii amadidki qofkii ku sifeysnaa qof aan qaan gaarinahaa sabiga aha yaraa aqmi dadkiisa qofkii ku sifeysnaana waaki aan miir qabin hurnimada didkeedina waa adonimadii marka ku waa adonkiyo ki wa laa iyo ki aan qaan gaariniyo gaalkii gaalnimada marka asalka ku إن شروط كم وجود الزاد وفي كون وهي ليو صحيدي وأوعيته يدى وحي وكو قادم لها صحيدي أول كي وكو قادم لها وعيها وجمع وعاء وصحيدي راشين كي وحي وحي وهي لكي وحي وكو قادم لها وما يصد إي مركة إي ساقينا مركة كوها جيبين ميسي حاجكي إن احتاج إليها وعيضا وحيدا شرطي من القناة الساهلتان كيدو مركين ما داروا بحرين دهييه ده marka waxuu u ciyadi inuu helo ya xasmaa waqad laa yaahtaj ilaaha wa hadhicirta inaano u baahanin maarakteen waxuu marka wax ku qaado ka shakhsin qareebin min makkata sida qofkiimaka u dhawaa oo kale waxa ishtaratu ayda marka loo sharteeya sido kale wujudu alma'i bi ya المعتاد اي عادته حمل الماء منها بيها بثمن المثل العكس زي عاد قال له ماشي اسملها سي لغايبين جيري واينو كهرى وفكي هلك لما ككيتيمو الى وعبلها لورن مايو تورته وسيريدو وسيقادو ياكويه واكو كرسن لها المرحله دالكا وسيمرايو ميل ولبا واين ماركا de waxa weey luu kalsoon yahay meel kasto uu dagaba inuu biyo iyo adeegi uu u baahnaa aanu ka maarmin karin hadal aanu si qadi karaynin inuu soo heli karo ka heli karo adeegi uu baahnaa daruuriga aha aan waliba lacagti halkaas sida caadigaa laga iibin jiray la waa inuu ku heliyo walagtiina weeysto qiimaha aan isaga si gaar loo dalacayna كوجود الماء بيه و هليو في المواضع ماله المعتاد عاده اهيد حمل الماء منها بيها ان لوقاتو و لوقا دانسو و انو كيهليو مرحلات ولبى ضانكي وبا حنا و انو مركا انتي كهابونيد مشى المثل و انو كيهليو لعقتي مركا ان سدا عادقه دغو ايبي قوبتا و غورتا سي بيها سي هلكا كوتاغناي wa wujoodu wa damki la lugaynaay ama la raaci gaadiidka deeydhulka lugaynaaya laakiin haddii diyaarad baad raaciysa waxa marka haymalka loogama si baahna de biyaha si de wad ka marmeysa maka saacad gudood ku gaariysa wa wujoodu raahilati wa in waashi helayo allati tasluhu limithlihi wa inu helay ama gaadiid aanu isaga isagu ku safri karin de waxba oguma filaanaysoo marka wax isaga ku safri karo oo ma ka gaarsiin kara wa inu helay bixiraa oo uu ku helayo marka iibsado lacagteedii uu haysto aw is to ijarin ama uu amma ukreesan karayo ama u iibsan karayo qofkaasi waa qof marka gaadidkiisa haystaan hada gaadidka shartinta la shartay ayaa ida kaana shakhsu waadi qofku wuxuu yahay baynuhu wa bayna Makkah marhalatan لبا مرحلاه يف اكثر كان الشخص قفكم مرك وياي بينه و بين مكه يسقي مكه و حد هي سواء و حيسكوميده قدره قدره ما اولى هي علل المشي انو لوغيه املا مسا اود ما له قفكي حدو كيلومتر وح كبدن او adigu xog baa tahay iska lugey la oran maayo wa inuu gaadiidkii helay markaas waxa مسافه المسافه اي ودخايس دون مرحلتين لب مرحلادود كدير وهو قوي على المشي وانا نحوغه او وانا رقوي دمر ما لازم الحج انك اسغي انه حجكي تاغو يا واجب بلا راحله اسقون وحبه غاديت لو شرطي اني نوبه انا ليه انك اساتين رغا تاي دمرتيد hugo nawatay wadlo gayin kareysa sahaydaadi yareed iyo waxa kugu filaan waad haysataa inta aad dakhla socotana biyo ma way sidii baatoona bisin ka qabala leeyahay aysku kugu waatu way shartaa waxa la shartiya ma kamash ma gaarso ubax qof kima ka joogo dayso goob baahna gaadiid inuu martay ilaahdo in martay u arfa iyo mina iyo baan dow baahanahay arbalan arher makuun xajka baa tagin baan jira xajka waqtiga maku yani wuxuu yahay in baashiyadu ayidba ayaa inta ku soo farba waxa weel aan ku soo weeyo taag taagan oo bilaash ugu qaada kulay dadka xajka و ايو ويشترط وحال شرط يا يكون ما ذكير وحن لا شيغ انو فاضلا عن دينه قف كنا دي دين لو ليهي دينتي وا اني مركا وحن سياده كاتان صحيد وإنه السيادة كتاة الدين تيسي أما دي دين لولي إياه أو الدين تيضو بحياني وبسو هالي نوح مركة مكاقية إياه كاحشو كواجيب الماي وعن معنة من سيدوكار وإنه ليرات كتاهاي عد بيل كذي عليه معنةهم نيكان يربي لي اللقو لها عد اقمارك تيب بيل كوذي ينفقدو داللقو لها ينفقدو دي, دي, دي وحنو وإنه السيادة كتاة مدة ذهابه وإيابه mudada uu sii socdo iyo inta demokracy ku dhig yahay iyo inta uu soo socdo wax ku filan way ugu sii tagi karo wa faadina sidoo kale waa inay dheeraad ka tahay ayadoo sidoo kale aan maskani gurigiisi allaah iqbi bihi isaga munaasib ka waha gurigi isaga markaas uu wuxuu dhiirigeliyay qasrigii in mako tacaarteed in mako waaqaratay waxaa hayaay degi jireen markaas uu leeyahay hajjiina deyntii ilma martabada aha laga iibin maayo laakiin gurigi ka sareeyay wala iibinay waan abdi yaliiq u bii sidoo kale adonki uu adeygay ay isaga markaa isaguuna munaasib ka aha isagana laga iibin maayo oo looran maayo iib iyo ku wax jiro oran maayo inta wayru dheeraad in markaa masarifti inta uu maqayay inta uu soo noqono yar oo gaasiitan inta kale uu ku xajjo laakiin hadhaw bilaa raasamaal noqdo wiya lagu waajibinayaa waa isku yar qabteen wiilimaa waxa uu xajiyaa waa laga yibinayaa hadhaw markuu soo noqdo haddii xog is iyo muruq is iyo uu qabaayo iska xamaalan doona aymi ka ee waxa weey mar و تخليطة الطريق و تده يواء الله بنائين و هنا بنائين و تده اللهم بنائين يوحد لأولاد شهده امرو الطريق و تده عدو فردين ظنّن سيد الله فيها بحسب ما يليقوا بكل مكان يدو الله ايه هذا ما رأى يتوى و حيث يدوه مناسبك اهلا و حيث يدو الله ايه سيده عادي اهلي و إن مركا وحيوه ايسك آمن تهي دوه يتوغ يرير ايوحي سكي تران waxaasi waxba yadoo dhibaato badan ma laha hadii aan marka cabsii badan aanay jirin felaa lam yaamani shakhs qafkudan aan aamin u ahayn cala nafsihi naftisi ama malihi ama malkiisi ama budhihi ama sharafteesi ama budhigiisi in lagu xad gudbo qafsi wax marka waa inuu nafti siina aamin u yahay oo cabsii badan aanu u qabro waxa cabsii badan marka la leeyahay deab ma aragta de ki fulay gaay isagu mar walba iska baqanahay ka isaga laga qiyaas qaadan maayo sidii caadiga ah dadku halkaan oo ka wakhtigaas uu in iska maraano ay wax dhibaato aanay sidan u maartin wadadaasi وقول هذا الشاخرو وامكان المسير وحا شرطه صودكي ان سوره جل ياي يا غارتاانكي مكه ثابت في بعض النسخ النسخه كتاب يقارب وك سغنياي والمراد بهذا الامكان سوره جل نمد وحلوله جيدا ان يبقى من الزمان وقت قوانا كهر بعد وجود زادي والراحلهتي مركي اي كودمه استيرمن ساهيدي يا ما وقتي وايلو كدمنياي يمكن فيه السير ay suuragaltahay in marka la socdo socodkii al-ma'hud wadiga ay taabi'i gaaha ila al-hajj ila ay hajki in marka la socdo kolki masarifdi wixii ay suuqa duu dhaceen ay ku dhameystirantay wa in ay marka hajki ka dhimantahay waqti ku filan sidii caadigi markaa u socoto deemaarida waqtigaaga marka lagu safrijiray hadii gaadiidka lagu safraayo awr yahay awrki hadi ma markaad ay fardah tahay faraskaaga markaad ka haysto weynad ka gaariyo haday baabuur tahay gaariyi markaad markaa wax weeyaan aad fuusho weynad xajki ka gaariyo diyaarad haday tahay waa sawso kale markaa sidii caadiga ahayd dabiiciga aayda safarka caadiga ahba loogu bixi jiray waqtigiina kale loogu gaari jiray luguma oranayo adeertii boqolinyo siddeed tan ka u dhameystir dad boqolinyo siddeed ka إلا أنه لكن يحتاج لقطع مرحلتين إنه لو ما مال في بعض الأيام يعني مرما قارب وحوباهن انتي لو ما مال لم يلزموا الحج انك عادك واجب ما يقولون مايو اديكو عرب للضرر حاجه دباتو اياد لو بقى اني مركا كسو غادوا درفاد يكيدد بيكونوا نقيسا مركا لما اورن سرعه عاديكا اسمك عاديكاي lugu sucunay adigu ka badalama odanay wa arkanu al-hajj arba'atu hajka arkanti si wa 'afar ahadaha ruknuka kubat al-ihramu ma'a niyyati ihramiki niyyatu al-sa'ati wa raynuuga hadal in ihramku wa niyyadaba yahayda ihramku inu isagu bi niyyati yahayyu niyyatu dukhuli fi nusuk ka ruknigi waqa inu حدو حاج هينا نحك يقول <تصفيق> غل انو نيهي وي وحج كو بلا امدت نيه محرم باطه اما واحد نيه عمره وي كو بلا محرم كوتا ما مريهاغي خدنو اما لبدي اي نيه الدخول في الحج واكن مركه انو مركه نيهي وي حج كينو غدا غل والثاني ركنه لبد الوقوفه بعرفه عرفه ما عرفت سري مارتي استاق ما هو دين وقفوا تاقنا ذا خصب ما هي وانو مكتش وانو عرفتش هو حضور المحرم واكا محرمك وانو حاضر ياه المحرم بالحج قفك حاج ككحر حاج او حق ما حاضره لحظة البريقسي بعد زواني الشمسي ماركا ماركا يقول الى تكدب يوم عرفه تمال انت السقالة بشد الحجة وار وهو اليوم التاسع وا مالك سغالات امي ذل حجتي بشذل حجله يراه ده و مركا وح البرق سين نكون كان انت دو طبعا يراطه و انه وقت كم مركي مرق قرح اي برتنك دافتي وحون كم الىه بينمده وحون كم وا انه قفكو و مركا مشى عرفه وجوغي بشرط كوري الواقف وعسى الشر ضيع انقف كان ما ش جوغ يا و يعرف غاريا و يا اهلا للعباده من عبادات اهل اه كرم. لا مغمن عليه وين ارواحين قف مركا كوما كجرا مم يدرسون ان درين كي سيبه جوقين كاسي يسغ مغم عليه واحب وقوفه ما دحين حدي و ما كيدا عرفا سداكو تغو aan arfa wees la jid deemaarta inta aan blaasi uu lagu qaboo hajjki u dhaaf hadii lagu xirin karo waqti wali dibanayo wali waaqi bariin ha lagu xiriyo hadii kala haajjki san soo ku dhaafay de umra iyo waxba ku xalashan siday no iman doonto way magmaalay way inaannu aheen marka laakiin duq qaf walayahay du warayahay oo de malaha oo qafki uu xasilaya laakiin haajjki faralkaa u كما يحصل على كل ما صد기�ерх واحد أصل إلى تلك هو النظري poverty يصنعنا الم Bea Maggirl ولكن نا لن يو sudden يستمر يصبح من أئة حwehr Acad ما كان العرب يوم النحر ومن الأمر ي Crash اللهم يرى waheen katobnaad marka waagu bariyo markaasa waqufkii arrafa dhamaaday oo qofna aanu hada istaagi karin laakiin inta ay ka horaysaa waqtigi weli wuu joogaa oo qofkii ka gaara qof marka waqufkii waxa silay buu noqoray waahu l-ashir min l-hajjati yawm anharhum wa maalikatobnaad ay bisha l-hajjawiy wa l-thalithu rubniga sadda ala tawafu جاعلا يضاقفكو وكرق يفي طوافي مركب طوافي البيت كعبضة بيت كوا كعبضة مانت عن يساريه وحكر نقيا بذح بيس بذح محكسيني مبتدي عن طوافكو وحكر بلابي بالحجر الأسود نقاح مركب حجر الأسود كالقاح بذوق فوق نقيا كشكو آدينيه محاذيا لو استقع الله السنمية في مروره مركب مركب de good bayu marka wareegayo bi jameeci badan iyo jilki soo dhan iska ilaali marka ka imanayo dawaafkii doonaysan bilawdo dhagax rignigi ma aha xajarkii meeqa kaaso si aad u soo marto marto ka jira goobaha ay soo maran ama aad ku wada beerto dhinaca agan mid ku aadisu tartan barbariso aad marka isku dayday inaad marka lam yahsab lehu inta dhax ka horaysaa loo tirin maayo xajar rooswadki ayuu marka ka soo qaadno baashin ay tanba tahay ina tan tahay adayno ka soo qaadno ama maartay aqdano kaleena ka cabadi taa xajarkiiina warka ayay tahay dhinacaaniga ay soo xigti oo halka ka soo bilaabo oo haddana markaa halkii gaarow tirsanayay isagu inay habba tahay waxba habba maaymka intan waa haaf marka xabbaddu u dambeeysey markuu umraddi bu siday saga dawaafay maalun bu iyo kaabada asu lugu wareegay iyo bu arkay ingiriiski ah bu ka yimid der maaro bu kaabala bu ka qabsaday iskale wareego kolbu todamadi dhamaysatana iska baxay hajki markii dawaafgi la gaarin ayuu wuxuu oray sa soo raaceen taana qolo dio dhagii meedahay soo arkay soo dhagaxna sheegisad marka asalugu yiri daal halkii laga bilaabaya halkii laga oo meelba laga bilaabayaa اي وخي كو والرابع السعي بين الصفا والمروه صفا يمر و سبع مرات تتوقع من هو ارد معها قيبا اردو ماك هدا سعي با ماك لا وداي وشرطه شرطه سو اي يبدا و يكبر اب في اول مره marka ugu horeysa waa inuu ka bilaabo safa taaga safa maburta marka safa waa inuu ka bilaabo wi yakhthimu ku khatimo bil marwati marwa ku khatimo wi yahsab wahal hisabin dhahabu min safa ila marwati ka tagta safa kab tagayoo marwa gaarayo maratan habad baal hisabin yaa wa awduu minha soo noqshada marwa ka soo noqonaayo ilayhi safaku soo noqonaayana narhaayska iraani had moodi nin markii safal marwa la gaaray hadana la soo noqday safadib lagu soo noqdo ay xabad ku tahay culimada shaficida qaar kood baa sida moodi laakiin saasma markii safal laga tagay marwa la tagay waa ku marwa marka ka soo noqotee safa ku soo noqoto waa laba hada markaad marwa tagto waa saddex safa ku soo noqo aan tiro markaa buuxda ama tiro markaa yaani waxa weeyii dhaban ah ayaa ku dhamaatay markaa laba qayb sameeyay markaa dhakiitadaba waxa ku dhamaanaya marwa wa uduu minay ilay maratan okhra wax halkaan loo jeedaa qoyan luqweedu mad waxa uu yaqaanaan markii hamzi uu ka danbay as-safa'u dadonaa isaa mad loo oranay hadii ka qasriba la yiraahdo bil qasr iyadii loo qasrinnayo aan lamadeyni weey tarafo jabalii abi qubays burtu abu qubays oo bur markaa kaabada de xagan bari inkoro inteedii badnaydna qasriga waday ka dooriisano inaana walaa lagu sibinayey iyada iyo safana waa la kala jarayow wadayaro markaa lama marayay badaymka ka dhaxay ma aragtay ayaa u dhaxaysa laakiin markii hordow wax isku xibnaaydo safi markaa wax ay ahay markaa koona yaro buurta buqmais ka tirsan laakiin deegaan buurtu wal marwatu markaa safa af carabiga ahn وقمع صفات صفات هو حبدي الصفانة وشمعيون مروة وصحة سكرة إذا نفت وقمت ملاصر وقمت ملاصر إذا نفت ولمروة بفتح الميب ويان يظن سيدة هروا نقمت ملاصر لكن إذا نفت وقمت عالم ومقع على الموضع المعروف بمكة لو بحيين ما يشا مركعة دي الله سلو الله وذكرنا إيوه مكاكة الله وبورطاير مركعة دي iyaduna buur marka qeynuqac loodanayay bay ka tirsantaa haa la yiraahdo wabaqya laki buurteedaasi lama qalm ka tagyo roodn aan ka xigaa uu jiraa oo qoyiga lakiin wax marka buur lagu sheegi karo sida uu qabay soo kale iyama muqa wabaqya min arkaan alhajj alhalqu aw altaqsiru in تيما حيرات كي اما غا빈تي كل لبدكي لا يين ان جعلنا كلا منهما ان السكرتين لبدكي لا اركبا اين يعني عماشي حجكا كترسن وهو المشهور وانا قولك حوغه بدن اي marka عانك مذهبك فين قلنا حدنا انه كلا منهما تبا غا빈تا اما حيرتو استباحته محظور و وحياره marka كان ممنوع اها ودخ كميده بنيسن وحب عباده ماها annu suq ma adayn u niraahnu fileysa min arkaani de arkaanta marka lagu tirin maayu oo shaafi'i ba en laba qawl lagu soo naqliyaado xalqan timaan la xiraanayo ma ibaadada ibaadadki hajjka ama umrada ka tirsan ba oo sidii tawafki iyo saayigi iyo kuula midka اذا حتى وخي كان ممنوع اها سمي ناس ان تخيرتكم هو ممنوع بوها. marka inaad wixii ka mamnuuca ahaa ay ku xalaaloobeen un baa lacadaynayaa. laakiin ma aha ibada la gudanayo haddii nu niraahno taa waxa marka rukni ونسك أوه نوا عبادة اللي قدنا يوه أعماشي حجكي أعماشي عمرضي كميطاي وانا قولك حوق قبضم مذاهبتك لانا ايوه وذنقباني صدا أهدينو نراهنو دي مركع حلقيقي عمتي محيرت كياتي مقمارتي اما قابنتي ركنيب النقرية أوه حجكي لما يسترمي مايه إلا عضلتي ماضي عمرضي لما يسترمي مايسو إلا عضلتي ماضي ويجيب وحجيب تقديم احرام كين وكهريو على كل الأركان السابقه ضمان اركانتا يلوو سو شيغناي ده احرامكا حرشدا ايا اوو ودا هورينيس واركان العبره عمره يدو صدح ربنا بي كما في بعض النسخ سنصدق كتاب قار كده كو قران وفي بعض النسخ قار واحد اكو قران اربعه اشياء عشر شيء ان ايتهن كافراد نوو شيغي دونا الاحرام حرمشدي حرشدي والطواف هي طوافكي والسعي والحلق او التقصير تم تشاريدي في احد القولين لبدا قول الشافعي مدكد ما كانو كسونو او اني واني نسك يحينا ما كانو كسونو ده ركن با الراجح وانا كراجحه كما سبق قريبا هذا الدرس مسو شكن والا هذين لكننا رهنوا اذا لك اعمارته بما فلا يكون من أركان العمره اركانت العمره ده كميد نكون مايو حلقي تقصيره اركا تواه حرام يا طواف يا سعى كي افرادنا حلقه ما تقصير اي النقره وواجبات الحج غير الاركان ثلاثه اشياء حجكم وحلي وحياله واجب اهن اركان لهين اه ورك اركان اهين واجبك يا ركنه وها ادخيانا كتابك لفتيس نوغ ايمان احد يا ميد كوادان كو الحرام منال ميقاط قفكو ماشي لحدي انه كسوخده وا iru xidhaayadu waa rukn xirasho inuu goobti loogu talagalay ka soo xidhaana waa waajib as-saabiqu miqaatki wuxuu ku dhacayaa bi zamaniyki zamanka ahaa iyo wal makaniyki mekaanka ahaa labadiiba fa zamaniy miqaatki zamanka haa bi nisbatan il haj ma keenu haga hajka ka eegno shawal wa bishi jowal dhamaantay wuduul qadati bishi wuduul qadad بشهر الحجه انتص ويا وقت حجكم واما بالنسبه للعمره عمره ماكنو ايغنو وقتي الحرن كره فجميع الصنة وسنت كو دن فجميع السنه سنت كو دمي وقت الاحرام يا وقت الحركره مال الله ما انت دونت اياد عمره حرن كره لكن واحد شرط يوم ان اد حجكو دحجيره حجكو دحجره عمره حرن كرت الى حجكو كادمانيو الى منى عمره محرانك ريسي لكن الوقت اللي عراني هو وقتك عالا محرانك رمتشور عدق عوحة قود ديدي حج كنات كون جرتاه قود ديدي لكن وقته اهان حق وقته اهان ديلاقا ماريوه البواء اللي حرانك راه ماركا دشاريحو الاحرام من الميقات كي واجبك اهان كي سمنك اهان ونسوق الاياب ويوري ماركا إن وحبا إنكا واجبات كالغود دارو معنا ما صامينا يسو كأنه كان مكان يقول لغود دايقا دا كان ماركا واج دي كي زماني اها كما بدنا نكرت يا داد وقت يا داند حران الله وطلق عليه موحلو ما يجوحي واجبات كتابعة دي كواران مايس داد حج كي حراته وحام بلاهان اهين عمر بوس كما قونا يا عمر باكو حر مايس لكي واجبات كتابعة دي لغو ما اولاني كالاقات تاقي كرأي الا الالياء اي تاي وكا مكاني امريكا كاسم بي واجباتك ان لو قد تريع اي تايو والميقات المكاني ميقاتك مكاني اها اللي الحج حج مركي نو آغنقوفكي توجي بمكة كي مكة دي جانا مركي نو كا آغنو نفسه مكة و المجالد اللي فاحان تيغ دور هير مكة دي جيني ياي مكة قماشو دانابا اكا توجي مكوم بوكاحران ايه مكاينو كبح الله هم اقلق لكين هد... مكة دي قريكي سنو كحران مسيد الحنام كو كحران كونهي دكارو كحران كارا لكن مكة كما بحيي سو بيال مكة كبحسن حاجكي كصو حران ما مكيا كان او افاقيا قف كان مكجوغا اما رهر مكات باه ااهادو ددكي ميشا يلاي بو كبيري هانقو اما دد دج... مارتي دغاي اي ميشا سي كنولا او مد مسافر او دكي افاق دو و طرفيضا اما مارتي دنعيدا نواخيده كونياشه مد كان يعني ادونكا كلا لكن ما كجوغي مكن وحد marku wajka damacay ama umrada damacay markii hore dan kalaa ma ka u yimid isagoo ma ka jooga ayow wuxuu damacay oo iska umraysto ama iska hajuj hajki xirdo bakun bu ka ذل حليفته ومشهذ الحليفه الى الله ما انت ومغاردي مدينه وان بابا غادره وا كونهيده كونفرهد دي نقيده كونفرهد ويي ابيار علي ما هدا لا يرهد هalka su kaso xordenay wal mutawajji min ash-sham ki sham khaso jihaysanay ka imanayay iyo wa min misr misr ka imanayay markii aan ama ka imanayay bade ma aragta qalbeedka libiya iyo jazaair iyo magribi andalusiy oo ka ka imanayay al juhfatu yahu wax ay ka soo xiranayaan juhfa ka juhfadu aan jiday wuxuu oraa oo qoyi kaga beegantahay aan magaalaha aan biku way kharaabtay al qasay markaa dadku ka soo xiban waal mutawajjih min intahaama yemen yamanta saadiyaba imi ka yiraahda halkaas ay idana ugu xiranay ya lab labi alam lab labada weyna wal mutawajjih min najd al yamani yaman xageedii markaa ogeedii ama ciibtihii taagneed oo ah markaa xaga markaa inta badan debarigeed iyo dhinacaas ay markaa noqonaysaa wa najd al hijaz ya hijazti markaa iyaduna mulki najdi wala nay oo yaman ina ti haama iyo najdi bay kala leedaa meel taaga iyo meel godan waxa gambada xigta een hijazna waxa ay leedahay ti haama iyo iyo najdi tiyadaadi marka walkan jid iyo makkah iyo madiina waxaanu dhamee ti haamada diba iska xisaabsay een najdi deena waxan riyad ay ku taalo ki xaga kay manayayna qarnu يطائف يحج قفكي كيمانيه قرن بو اسغنا كسوخرانيا قرن المنازل ويدونا ان ده marka makk ka khigta konfur bari haga bari wari konfur khigta ayay marka yadu kage beeganta wal mutawajji min al mashriqi ki marka ka imanay haga marka bariga tooska ah ki ka imanayee dha tu ayuu isagu waxa ka soo xidhanay waa tanin min waajibaatil haj waajibaatki hajka ki labaadki koobad in meeqaadka laga soo xidhu u ahaay kalaabaadna ramyul jimaar thalaath dhagatu dhagatu marka maliga taagagii saddexda ahaa dhagaha lagu tuuranaayo in qofku dhagahantii ku tuurto yabda وحج منى و خغته ثم الوسطى تدهيه ياد marka ku siixigtaa iyo hadana ثم جمرة العقبه كديبنا wuxuu marka ugu dambeey siinaya jammratul aqaba marka jammratul aqaba ay koobra la yiraahdo taano marka isagu koobra ku magacaabayna suqraan عقل له بجورك قباناي كبر دام يا انت مس كده خايف انت مس مركا دي هدي انو اهين اصطلاح كلمه وها اووي ان تمركا الصغرى ba la yiraahdo tan xagga meena ugu soo xigtay wastaduna waa ta واحده بعد واحده هل هل اسوغ اتوراي فلو رمى الضو ود اتورها لبا دغخ لو با قرورها دفعه واحدة هل مرو اسله تورو حسبت واحده حسبوا بحسابسن ولو رمها دو تورها ساعتان هل دغخ واحده دغخ جليا سبعه مرات تذوقهم وتوراي و كو دعي hadana tuur uu ku dhacaybartii hadana uu ka daba tagu soo qaatay markaa su hadana tuuray toddobadii goorba isagii buu tuuray kafa igasi way iska guday wixii marka lagu lahaayo daynu toddoba jeer la doonayo marka aad uuna markaa aad اما ادللي يكون رايي وحين تبسو قاعده اتورت دغخ بالا دونيا مركا دغخان حدو دون دغخان تي معدن ته نقدو انتو دغخ نيمدي سي مرضو كوياي لوو دييدي مايو و انا معرفت صنعه اني جني والثالث مركا دغخين دو دغخير بالا تور يا دغخان واوين لا توريمان الحلق walil mar'at igaba dhana taqsiiru in ay gaabiso in xirtaydu ay makruuh wax aad marka loo karaysto weeyaan oo aan fiicnayn in ay timaash ka xirtay marka iyadu way gaabin oo ay xiriimayso ay loo ba yahay bay ka talin ilaawad wa aqallu al-halqi marka timaaxiradki wajibka ahaa in tu kaaga dhacayaa waxa weey isaalatu thalathi sha'arati min arrasa sadah قوضا قابسو صدح بيوه داد قويسو اما اضوح كتشارتو واجيبكي وكاناعي حلقا قوينتاسي اما هنقوتو حيرا شو الله حيران ايو او تقصيرا اما قابل مركان لا قابل ايا صدح دا مركان وحوي مدبين لكتشار ايو او نطفا عمر رفتبا صدح لي مركان الروتشين ايو اللي رفا ايو او احراقا عمل لكقوبة ايبا او دينتا دمارك تحوية طبقاتات دمار مركان وسدد دياب ما ان كان بدن با غويسو واجبكي وا قاد او قصر اما ما قاسكي او قاو تود marka ma qaskii ku gaabiso waman la shaar bi raasii qofki isagu aan madaxiisa ba tima ku ol aan timaba lahayn in ilahay ba timo aburin ama de marka aan waxba ugu oolinay inta ka hor marka is xirtay imi kan aan waxba ku ool yusnu lahu waxa alayhi madhiisi inu madhi marmario bakinada ya lo sunay marka waajib kuma ah aan kiibidaarta la haday kullig waxan baa u harey isagu intaas waajibki iska gariiday wala yaqum ma marka ka caay ma degeeyo sha'ru ghayri من al-lihiyati sida oo ah marka garkii iyo waqeer yahay waxyaali kale maqama shaacri raas boski timaha madaxa ba galayo waata garkii ma tiradii sagaal ka jalo ama qaybta hore ka gooyo waajibki kaaga dhicin maayo wa sunanul hajji hajji ka sunayaashiisi sabcun iyo wanad tubay weey iyo marka الحج على kala saaro oo waa taqdiiibul hajji ala umrati wa inu marka ka hormariyo hajji umraddi inu ka hormariyo firaadku wa inu hajta oo raisiyo umraddi inu marka sanadki intaanu dhamaan dul hajjintii uga harsanayd oo marka iyada la yimaado bi aan yuhrimo awalan wa inu xuddo marka hore bil hajji ثم مركا كذبنا يغرج او كبحو من مكة مكة او كبحو الى ادنى الحل لول كحراشة ان حرمك اهين ماش او قلو واي ساو دا مركا قلو او مركا ابحو فيحرما وكصوح الله بالعمرات عمردي وهلكا كصوح الله وهو يأتي او اللي مادة بعمرها عمل كيدي عمردي عمل كيدي او اللي مادة ان بشيد الحجينتي انا يكرم مانين مركو حاجكي قتي kaddib inu aadana umraddi u buxo oo iyadiina marka la yimaado weeyaan ifraadku walaw akasa hadu taa aksiyada la yimaado oo horta umraddi uu la yimaado bilihi hajj ka kor ama bilihi hajj ka dhexdood kaddibna wuxuu hajjki sameeyo laa ma yakuun mufridan mufrid ifraadki fadle gabdana lamu imanin ها دي عمرده و السباية بلاه حاجكا كهرنا مفردون نقنا يا لكن إفراد كيف فضلك أبضنا إفراد كي سنسينا نقنا ماهي والثاني كالبعض صنع الله بعد أتلبيته لبيك اللهم لبيكتي ويصنوا واحد للصنية الكثار منها إن الله في دوام الإحرام الإحرام كي تسيجر أو نمبر لكن way inta aanay ka gooyeen dad umra tagteen markii aad dawafka bilawday goaysa ihramkaaga wuu jiraa laakiin yadii اي وقتي تلبيات ولا جوج ويهان انات بدسته يا سنة ويرفع الرجل نيك كربو قادي صوت وحدكي سبيها تلبيته كربو قادي يا لبيك اللهم الله اخي لا شريك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك كأجيبي وأمرك هكذا قاتي أو قاتيبي كواي اللفظي مصنع بي لكن أنت ثنيا لو لجيذين تكثير لو لجي يعني اللباء أقبل ما هي. يعني وحوي يانوان أقبل يون قاتي مروى البنى الضيار بانان قاتوا وحوي كوير عريو ويوحي يلها يوفرطي marka wa aqbal farabadan bar aqbalay wi takfir balo lechiidan in laba jeer baan aqbalay leeyahay ma labayka allahumma ilaha yaw amarkaaga qaatay labayka amarkaaga qaatay eh labayka amarkaaga qaatay la sharika laka id wa kulluhi majirto oo wa kullu wadaagta labayka amarkaaga qaatay allah yaw in alhamda mahad odhan iyo wa ni'mata wal mulka halka walaalku aad fahantahay lahaanshaha aadiga iskale la shariik halka idmarka wax kula leh oo wax kula wadaagta ma jirto imisa labayka ku jira markaa yadoo mid dibayay tahay wax farabaday ay hadana sheegayso aqbal farabadan yadoo mid dibayay sheegayso bal hadana wax arkaysa intaas oo jeer bal soo celiy afar jeer bigu jirtaa sooma wakas wayda faraga mina talbiyati markaa لبه تلبيه واذا فرقه بين التلبيه تلبيهي مركو خما كفارقه مر ولبا ما الا مركه هو قاد وااد يار جوjinaysa wad ka yarnasanaysa marka markii mar joogsadaba salla ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nabiyyi baa uu saligiisa oo isaga raacinaya oo war rafa'na lakadzikrak baa waxa lagu fasiray walla wuxuu saayo day wa lawa ugu saliye wasarallahu taala aljannata ilahi jannadu way diisan yaa waridwaana wa ya raali ahan shiis wast'aadha bihi ilahi kama yagala ya minan naari ila intaadu socotaaba wa intaas waxa loo ordiyeishaashaartay lukaay inta loo marayaa wa in jannana la heelo naarna laga badbaado waddalithu kasadaha tawafal quduub sunnah sadaha wa يا طواف بالبيت ما ها او دحيه دي كل مركه الحج كتكتبها تفي عام فيها بدونتها سعوا ولبدن برو دح سقد لا دح يا سعى لا يرى طواف كنا وكعبده وريغه لغو بالبيت وكعبده لغو وريغي والله ما عملو كاين دغن لكن هو اسكو اغيا لا مركه طواف كنا وكعبده لغو سعيقنا والله باب وراد او مركا لا نحقوا علينا لا نحسوا عن اياه كلبان مدلتاكي مدولي من اللي كنواع تضبع مركا عكاسي السقيقي طواف القدوم مركا واين كعبدين لقوا وريقا مركا يقف كو يماده مكا مركا في الصوق قالوا قف كي الدبادة كيمي ويختصوا واكا وحقار كيان بحاجة ارتقوا في حاجة اه وحاجة السعودة كي عمرته في السعودين طواف القدوم ملاها مركا يماده مكا مركي مركع يساقوا عمرضي وبلابايايو طوافكوكو بلابايا لكين طوافكو صمين اياه دواكي عمرضي مركان طواف القدوم يساقوا بباها وعدي حاجية ايهورت طواف القدوم لي لابا حاجي قاسه الدخل مكة مكة صوق علي معنية دوامح حاجي قيم مكة ريار مكة هاي مكة يسكتشو طواف القدوم ملاها لكن مكة دي بنده وقيمه صوق علي وي صده قبل الوقوف بعرفة markan uu soo galayaa waa in ay tahay intii aan ee arrafa uqufkeedii bilaabmin ama hadii arrafa la taagan yahay day waxba kaacbada tagi ma yarafu toos u tagay markaa uqufki ka hor barki ma ka yimaado ayu dawafal qudud ka sameeynaa waan ninki xad u xibna ama ki umra u xibna sida mutamatiyo kale ama ki umra kaliiba ki umra iyo haj isla suuday u xidnaayeen hajku ba xog badan oo tawaf qudubkiisaga uu yeelanayo wal mu'tamiru ki umra kaliye u xidnaayd idaa taafa le umrata marka umrada isaga u tawafo ajzaa ka sa ka gafin aan tawafil qudub tawafki salaamta haya imatinka tawafki imatinka isagu ma baahno shaqadiisii waxa ka bilaabmaysa isaga tawaf baa ku bilaabmaysa waan يمد مساجد كي يدو صلاة دي فرع الكائد اللي قتشو تحية المسجد وما طواف القدوم كان وطحية دي والرابع كأفراد المبيت بمزدنفة إن مش المزدنفة اللي لا هضو يدنا اللبريو وهبير ملكا يعني وحو ينقفك وكبر يسطو ملكا كوى بريستو من الصناني إن صنياشا مبيت كان لقدر إياه هو ما يقتضيه واصده فائدينيو كلام الرافعي إمامك الرافعي اللي هذا الكيسو لكن الذي فيه زيادة الروضة كتاب الروضة هذا هو أن هذه الزيادة سيكون كتيرتا وهو شرح المهذب مهذبك شرحي سيكون كتيرتا أن المبيت بمزدلفة واجب إن مزدلفة بريئة وهابين كامل كعرفة لك أي ما يدل هو إدا وواجب الصنة معها واجباتك حاجكة يالكو تريني يا عاي. الصنة ياشا يقول تريني ما يؤسساني ملكا معتمدا الروضة هو أننا قرأنا شرح المهذبنا نقرأنا رفعا نقرأنا كانت زيادة لا ساقل انكو حصبه زيادة الروضة واح هو ايه روضة الطالبين هو اذقان انه ساو احو انه هو كتاب و امام النوويك سو قابيه كتابك ياه ما احنا هو روصان لي روضة الطالبين و احنا سو قابيه شرح الكبير صاو ما امام العزيز و الرافعي اولها مركا امام النووي و حصبين ايا هذا الرافعي hadaa usub ku darsan ayaa qultu oranaya qultu ay ku oranayeen taana hadal buu sheegaya marku dhameeyana wallaahu a'lam bu ku oranay markaa inta qultu iyo wallaahu a'lam u dhaxaysa weesiyadu ziyadatu rawdabaan la yiraahdo markaa ana wuu sidoo ziyadatu rawdaha haddalkani marka halkaas ku jiraayo yaani waxa weer rafiisoo markuu sidaa yiri intii si uu sheegaya intan dambayl uu ka dambaystayo wuxuu yiri ma waa waajib kani saas samerka mu'tamed wal khamis ka shanad sunnah shanad raq'ada tawaaf ويصليهما مقفله لمده ركعتين وكتكنيا خلف مقام ابراهيم عليه الصلاه والسلام مقام ابراهيم قداش يسينو كتكدو ويصنوا ويصرو هوسبورد قيا بالقراءه فيهما قرانك واخرسنا يا لمده ركعتين نهارا هدا ما لين ما وقت كانو توكنيا ويجارو بيا قرب وقاضيا ليلن هدا هبيت تاو سيدي قرب لو ما لين تاينا هوسبورد قراءه وإذا لم يصلي ما دانك توغان خلف المقام مقام ابراهيم كت كد... قدا شي سدان وكتوكنين ففي الحجر حجر اسماعيلك وقيب كعبده كميده ولكن ان اسمها هينه ان يرب كان سدا سو الله يده كو تفيده كطاوان يا ابو اركي وإلا هذا النص دا نسى بينين ففي المسجد مسجد الحرام كان ماشو كجدتو كان كربا هكا جدتو كدو وإلا هذا النهيان ففي أي موضع شاء من الحرم ما يلأ الله ما يشيء كما كا جدتو كريو هتالكي ودقنان هان قطع هكدتو وغيري وغيري دا. وإلا ففي غيري نو يسغير عمي حدو هديه آنو حرام كين كدتو كريين ما يلأ الله ما يشوه دوان أدود دوان أرجي سمع كل الصنق هدو ه متش و هذاثه كليحاد المبيت بمرن ان منا لبر لبر يويانو لو هذا ما صحاح الرافعي الرافعي سيدي و مركا تصحيحي و مركا اي سنة لكن صحاحنا ووي نوي و و في زيادة الروضة زيادة الروضة بري مارته بري دل نغو بري mina wuxuu rajay in al wajiba ilaa waajib tahay marka wa markii aan wax weyn la ciido habeenadii ku xiga ayay u tashreeq habeenadoodi hoyashada loo hoyanayo mina ya wax ay tahay waajib sida saxda ama marka arrafa lagu siiso codo hoyashada mina loo hoyanayo taasi waa sunnah mar walba taasi khilaafnaayay ku ma jiro waa sunnah markaa و سابع كطوبات طواف الوداع وطواف كيسجوتك اي ماركا كعبه لا طواف هي عند ارااده الخروج ماركي للدورين لا بخه من مكته مكا ماركي لوغا بخايو من سفر السفر جيدا هدا دونتا ادادي هدا دا جيدا هدا يس طواف الوداع دي ولا غا دونيه الا وا سفر اي صار حاجه كان قف مكا كبخاي اما حاجه هنقضوا او لا اما يانو حاجه بنقون قف ماركا عمره ييميت او ما كابح ايه بها النقضي قف الله قف كيما السفر وقابح ايه وحلقه الدونية انه طواف الوداع كابح طويلا كان السفر ونبا سفر كيسا سامان متر دايرو سيداتا كيلومتر يوح كبضان هنقضو او قصيرا اما السفر قابا بها النقضي وما ذكره المصنف وحاطب الشاخو الشاقي او من سنيتي طواف الوداع نواه السنة او رانيا قول مرجوح، إنو السنية، وا قول مرجوح، وا قول لغا لكن الأظهر قول كحوق البضاني، وجوبه، وا إنو واجبكو يددك على نشاقنا عربا ويكدن باباياً، حتى يمكا كباحاني يغي يوآن طواف الوداع إلا إبانينا وكاة الوداع، مركي بواد بحيسا، ميسي، جوك جوغي سيد مكا حاوة اسكسي جوك تبا، دا دونتايا نذهبين با غيانينا اضل و هو اسكيير فرفديدت حتى يكون اخر عهده بالبيت و هي اوغو دبييت ما كا قبطي وا انه نوقدينا لكن دبرك قالك بودسكي داك الناس لا راغو داكي سو بخايي مرقاد دي د بسكي و هي ادو ديارتحاي رفقهه زاد في بعض النسخ المتني kitabka marka matiga nusqadii zaqaar waxa la kordhiyey ashawo qor wax yar kale waya wax weey al-ghusl mayurigi wal ramal maarektay degdegii tawafka marka la tawafayo sadaxda tawaf maarektay shooda hore inuu qafku si degdeg ah u socdo wal idibaacu fi fi tawafi was'i inuu qafku jeeni qaarto marka uu marka tawafayo iyo marka uu saaciayo oo marka guisi dhina way wax aksigaan filay kulka la xidhanayo unba de la qabsanayso kulkaad sheegayso aad ku sheegayso way laakiin goow waxan soo maraya kan bidixdana waa fuul ayaa kan bidigtan oo markaa soo hoos maraya weeyo idiba ay wasida way kimidig buqoosay inay wuxuu yiri wal istilam sidoo kale taabashadi dhagaha la taabanay marka een deemaarsada tawafkii la idhimo qornomiya geebiyey leba wa wa anska dhameeyo markay aniga waay qoraya wa taqbiil dhunkashadi wal wuquufu calal mash'ar al haram wa hada bijuri qori maay ha ya tajarrud kubu khigsi wal wuquufu calal mash'ar al haram maragtin illa istaaga mash'ar al haram kub إن مشعروا حرام كلوا قدوا عايزتوا صبحي والخطب خطب حج حجكوا ليهوا أفرا والأذكار أذكار بدنا بضناك مالو واليباع إليها في موضع الإسراعي ماش لدق دق لدج هلا دق دق الليل إلا دق دق والمشي في موضع المشي ماشى ليلا آير هلا الصعود نام إلا الصعود ويتجرد الرجل أنا أستغر من بمكاترة ويتجرد الرجل نيك وحو يسكمر كاتير oo iska maray tahay wax weeyaan iska bixinaya haddii arintaas ay waajib tahay kama fi sharh almuhaddab sida sharh almuhaddab ka ku cad yani arintaas ay waajib tahay indal ihraami markuu xidhanayo waa waajib inuu iska bixiyo anil makhiti markii wa toro iyo meen walaaf soomaali oranayna waxba isku wadaamida moogta nasjigi iyo khiyaadadi ayaynu isku sii wada isticmaalayeen marka marka wamaaqooda kiilaguntay markii soo mara caadi yaabo haay laakiin adiguba isku xiray taan wax markaa xubin u dhig geli kara ayuu noqday wana qeyr siyaabi waxa kaloo iska bixinaya wixii aan dhar ahayn ee markaa iyaguna de jirka qayb kamida qarinayay min khufin sida khufki oo kale iyo sharabaadadi buurkii iyo wana calin kabihi iyaguna een يعني الصندل بهدو دون اهم نقدين لكن الصندل ددباج او لوقتي ان كان اسغنا والله اسكا يلانيا وكوو مركا داي وحوي دوشي ان وح بدن كا قارينينه انتاير حرجو مرايو اما مرتا خيد كاير و مويان سدا داسكي او كليو الصندل كاير خفيف كه ودووبن له كووا صالح خدرن يا لكن كووا وح بدن قريا مايو و يلبس قفكو guntigi markaa ta inuu suun ku xiro waa loo ogol yahay ama inta xagii san sala oo isaga xiro laakiin u bandhalay intuu sameeyo ku tidcuudana waxa weeye ila xagi hoose oo bandhal ka dhiga ama uu qadhay suugeliyo ama waxyaala kale lama ogolo abyadaini labadaas oo markaa cad cad jideedaini oo markaa cusub inay noqdaan ba wanaagsan wa illaha dhiku wuxuu cusub aanu helayni fannadifaini laa